اسْكُنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْهُ مُجَدِّكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ إِنَّ لَكُمْ ضَيْقٌ عَلَيْهِمْ وَإِن كُنَّا أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْتَق عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأسوهن أجورهن وائتمنوا بينكم بما عهدوا وائتمنوا بينكم بما فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق منا الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا عذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاستقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أن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 فين يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد أرسل الله له لقاء اللَّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ لَهُم مَّا يَسْتَنْزِلُ الْأَمْرَ بَيْنَهُمْ مَا لِتَعْلَمُ لِتَعْلَمَ أَمْ نَمْثُلُ عَلَى كُلِّ شيء قد أخاءقد كل شيء لل